فذاة الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبل أمرهم ولهم عذاب أليم.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 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب وَمَن فير عن سيئاته ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكن فير عن سيئاته ويدخل الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 صاب من مصيبة إلا بإذن الله، وَمَن يؤمن بالله يَحْدِقَ الْقَلْبَ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وأطيعوا الله وأطيعوا الوسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين اللَّهُ لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وَإِن تَعْفُوَ وَتَصْفَحُ وَتَوْفِيرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَإِنْ تَنَكَّمُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاسْمَعُ وَأَطِيعُ وَأَنْفِقُ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُقَشِّحُ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَعْفِلَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ